بسم الله الرحمن الرحيم الوصال ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع ترحب بكم وتقدم لكم ثم ما بعد أ ر ي د أ ن أ ش ي ر إ ل ى أ ه م ي ة ا ل أ س ر ة و إ ل ى ا ل أ س ب ا ب التي تشتتها وتفرقها وتذهب ريحه ا اولا ل ل ا س ر ة في ا ل إ س ل ا م أ ه م ي ة قصوى و د ر ج ة ع ا ل ي ة وما كان لا يستهان بها ل أ ن منها تتكون المجتمعات ومن المجتمعات تتكون الام و ا ل أ س ر ة تؤسس بفرضين اثنين الزوج ن و ا ل ز و ج ة ثم ا ل أ و ل ا د ثم ا ل أ ح ف ا د وهكذا ولهذه ا ل أ س ر ه ق د س ي ة و ح ر م ة ينبغي احترامها ومراعاتها و س ت ل ا ح ظ ن ا هذا في كتاب ربنا وفي س ن ة نبينا صلى الله عليه وسلم أ و ل ا ً كما أ ش ر ت سابقا ً ب ا ل ن س ب ة للعقد الذي يربط بين الزوجين المسمى عقد النكاح أ و عقد الزواج سماه ربنا ميثاقا ً غليظا ً فقال وكيف ت أ خ ذ و ن ه وقد أ ف ض ى بعضكم إ ل ى بعض و أ خ ذ ن ا منكم ميثاقا ً غليظا ً يعني هذا الميثاق الغليظ هو العهد الذي يتم أ ث ن ا ء العقد أ ن ك كما قال صلى الله عليه وسلم أ خ ذ ت م و ه ن ب أ م ا ن ة الله ا ل أ ز و ا ج ي أ خ ذ و ن الزوجات ب أ م ا ن ة الله يعني هي أ م ا ن ه من الله بين يديك وكذلك قال واستحللتم فروجهن ب ك ل م ة الله أ ن ن ا أ ث ن ا ء العقد تكون هناك خ ط ب ة ومنها أ ن ه يصرح بأنه يتزوجها على كتاب الله و س ن ة رسوله أ ل ي س هذا ميثاقا غليظا ميثاق غليظ الزواج أ ي ه ا الاخوه الارتباط بين الرجل و ا ل م ر أ ة عن طريق عقد الزواج ل ي س ع ل ا ق ة ع ا د ي ة ليست ش ر ك ة م ؤ ق ت ة تضر أ ر ب ا ح ا م ا د ي ة لا ميثاق مؤسس م ؤ س س س أ ا س ا على المعنويات أ و ل ا مؤسس على كتاب الله و س ن ة رسوله والله يشهد على ذلك ونحن نشهده ب أ ن ن ا نعقد على كتاب الله و س ن ة رسوله لله عليه وسلم ثم ا ل ع ل ا ق ة بين الزوجين م ؤ س س ة أ س ا س ا على أ م و ر م ع ن و ي ة ر و ح ي ة ق ل ب ي ة هي ا ل م و د ة و ا ل ر ح م ة والحب بين الزوجين أ م و ر م ع ن و ي ة وثالث الزوجين هو الله أ س ا س ا وقبل أ ي أ ح د غير هو الثالث أ ل ا تلاحظون حينما يعقد الرجل ب ا ل م ر أ ة يخلو بها في بيته ف إ ن كان في البيت أ ن ا س آ خ ر و ن ماذا يحدث يخلو بها في بيت خاص يكون الله ثالثهما وهو القائل في الحديث القدسي الذي يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ق ض ي ة الشريكين ا ل ش ر ك ة ا ل ع ا د ي ة قال سبحانه وتعالى أ ن ا ثالث الشريكين ما لم يكن أ ح د ه م ا صاحبه ف إ ن خانه خرجت بينهما هذه غير ا ل ش ر ك ة ا ل م ا ل ي ة فما ب ا ل ك في ش ر ك ة ا ل ح ي ا ة وفي شريك ا ل ح ي ا ة وفي هذا الميثاق الغليظ ولذلك أ ه م ما يحسد عليه المسلمون اليوم هو أ ن ا ل أ ص ل المسلمه ما تزال م ت م ا س ك ة نوعا ما والحرب ق ا ئ م ة عليها من كل جانب من أ ج ل أ ن يشتت شملوها و أ ن تذهب ريحوها و أ ن تتقطع أ و ص ا ل ه ا و أ ع ض ا ؤ ه ا و أ ن ت م تلاحظون ما يجري عند بعض الشباب وبعض ا ل أ ز و ا ج وبعض الزوجات من النصور من ا ل ع ا ئ ل ة حينما يتزوج ا ل شاب يكره أ ب ا ه و أ م ه ويلتفت إ ل ى زوجته وحينما تتزوج ا ل ف ت ا ة ا ش ت ر ط على زوجها أ ن لا ت ع ا ش ل اباه ولا أ م ه ولا إ خ و ا ن ه ولا أ خ و ا ت ه و أ ن ل ا تزورهم و أ ن ل ا يزورها إ ل ا إ ذ ا كانت م ؤ م ن ا ت ق ي ا قد تربت في أ س ر ة م س ل م ة ا ل م ح ا ف ظ ة تخاف الله وهذه من رياح الغرب الكافر التي هبت على ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة فصار يدب الانفصام والتفريق والشتات بنافر ا ل أ س ر ة ولم تعد تلك ا ل ل ح م ة التي كانت ب ا ل أ س ر ة ب ا ل أ ج د ا د والاباء و ا ل أ ب ن ا ء و ا ل أ ح ف ا د سواء كانوا في بيت واحد أ و في بيوت م ت ع د د ة لذلك و ص ل الله عز وجل بهاته ا ل أ س ر ة وجعل ا ل أ س ر ه احكاما ً ك ث ي ر ة في ا ل ق ر آ ن الكريم من أ ج ل ح ف ا ظ عليها وصيانتها بل وعلم المسلمين كيف يحفاطون لهذه ا ل أ س ر ة ليحافظوا عليها وعلى وحدتها وعلى قوتها وصلابتها وعلى معنوياتها ومادياتها ل أ ن ه ا أ س ا س و ح د ة ا ل أ م ة و ق و ة ا ل أ م ة في ق و ة أ س ر ه ا و س ل ا م ة ا ل أ م ة في س ل ا م ة أ س ر ه ا وعدل ا ل أ م ة في عدل أ س ر ه ا و ا ل ر ح م ة بين أ ف ر ا د ا ل أ م ة في ا ل ر ح م ة بين أ ف ر ا د أ س ر ه ا ف إ ذ ا ما حدث خال في الاسر حدث في ا ل أ م ة ل أ ن ه ا لبنه لبنه البناء أ و لبنات البناء و و ح د ة بناء ا ل أ م ة ولذلك لما تكلم الله عز وجل عما يمكن أ ن يقع من خلاف وشقاق ونشوز كما أ ش ر ت سابقا عبر سبحانه وتعالى بالخوف وسبقا شرحت النشوز نشوز ا ل ز و ج ة أ و نشوز الزوج وقلت ب أ ن النشوز هو العصيان هو م ع خ و ذ من ا ل ن ج ذ وهو م ر ت ف ع من ا ل أ ر ض ولماذا سميت ا ل م ر أ ة ناشيزا ل أ ن ه ا ترتفع عن زوجها وتشعر بالعلو فتعصاه ولا تطيع له أ م ر ا ه فسميت ناشيزا وهو كذلك إ ذ ا ت ع د حدوده واعتدى على ا ل ز و ج ة وظلمها واعرض عنها إ ع ر ا ض لا يقبله الله سبحانه وتعالى أ و أ د ب ر عنها واذاها يكون ناشيزا يعني ق تجاوز الحده وارتفع فوق حده وطلب ما ليس له لذلك هو سمي ناشيزا وهي سميت ناشيزا فقال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا و أ ش ر ت ب ح ك م ة التعبير بالخوف وقال العلماء معنى واللاتي تخافون نشوزهن أ ي واللاتي تتوقعون نشوزهن ما زال ما اوقع شيء ما زال ما ا ع ص ا د شيء ما زال ما ما خلفت زوجها خ ل ا ف الله يرضاه ما زال ما اخرج شيء عن ط ا ع ة الله هي خسنا ما نخسنا احسسنا و الرجل الذكي ر ك يحس ي قبل وقوع الحادث عنده ح ا س ة س ا ل ث ة كلا عنده ا ل خ م س ة يمكن فهم ي ح س ب ا ل ز و ج ة لم تبقى كما كانت بدات ترتفع يعني تميل إ ل ى النشوز والعصيان يعني بمجرد الخوف نعظها نذكرها بالله ثم إ ن أ ب ت نهجرها في المضاجع ثم إ ن أ ب ت تضرب ضربا غير مبالح ثم قال تعالى كذلك في ن ش و ذ الزوج هذا من بين أ س ب ا ب الخلاف والشقاق بين الزوجه و إ ن ا م ر أ ة خافت من بعلها ن ش و ذ ه فهيخفت بس تعرفوا حقوق ا ل م ر أ ة في ا ل إ س ل ا م فهيخفت الجوز حدو ي ظ ل قد يتغرغ و يظلم الزوجه قبل ما ي ت غ ا ف وقبل ما يتعدى ع ل ه ا وياديها بمجرد خوفها منه أ ي من طغيانه وجوره وظلمه واعتدائه ماذا تفعل قال و إ ن ا م ر أ ة خافت من بعدها نشوزا أ و إ ع ر ا ض ا ن ش و ز هو النفور أ ن ه ي ت ر ك ه و ا ل ا ع ر ا ض هو التباعد يبتعد عنها ولا يكلمها وهو أ ش د من نفوس على ا ل ز و ج ة قال تعالى فلا جناح عليهما ان ي ص ا ل ح ا بينهما صلحا لاحظوا ما خشنا فعظوهم و ج ر و ه م في المضاجع و ض ر ب و ه م لا الله عز وجل يحكم لكل إ ن س ا ن بما يناسبه في ن ش و ز ي قال عظوهن واجروهن في المضاجع و ض ر ب و ه ن وفي الزوج قال فلا جناح عليهما ه و ي ا اي الصالحا بينهما ص ل ح ة و الصلح خير يمكن ه الدعاه حقوق مرحله المتغربين و المتغربات يقول لك رديه على شيء ح ت ى ي ت ع ض و ا فهي تتعظوا ل م ا يردوا ل ل ي م و ي ض ة ممكن هذا ما يجيب ل ي ش م ا ن ه لان ا ل ص ف ح د خ ل في الوعد يتحجروا ف ق و ل لك هل هو كذا ولكن ا ع ن نقوم ب ه مع المراه ت ل ب ك ا ن ان ي ق ه م بهذا ك ل م ر ا ت بدون ان ي ق و لك ع ل ا ا ي م ر ا ه بدون ان ي ق و ل لي لي ه ذ ا ا ل م ك ا ن ه بدون ا ت يقوم بهذا ا ل ض ر ب ل ا لا ن ق و ل لك ل ان ب ع ض ه يقوم ل ب ه ل ا ا ل ض ر ب ا ا لانه ى و لا لا إذا ماشي م حقنا حق حينما نقف من إذن أصرار سترغي على ذ ه وهذه الأمور الآيات لأنه كلام الله لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وراه ما يمكنش ي ص ب ح كلام الله غير صالح لتغير ي الزمان والمكان لكن ت ل أ ن ه تعالى علم ما كان وما هو كائن وما سيكون كيف كان لو كان يعود ثم قالوا ض ر ب و ه الله إ ذ ا ضربته هي لم يعد أ م ي ر ا ولا ق ي م ا ولا صالحا ل ل ق ي ا د ة اما كم اشتشي و أ م ي ر كي يضربوه المؤمر عليه اما كم اشتشي و رئيس يضرب الشعب ولا قائد ولا عامل ولا ولي يمكن, يمكن يضرب ق و ة إ ذ ا خافت ك ا ن و ن إ ذ ا عصيت وهو لا يضرب ل أ ن ه أ م ي ر و إ ذ ا ضرب الامير لا يسمعون يكون أ م ي ر في المستقبل أ ب د ا وهذا الشيء في العالم مش عندهم اسلمي لا في أ و ر و ب ا ولا في امريكا ولا دائما ا ل أ م ي ر كيف يبقى امير والقيم كيف يبقى قيم والرئيس كيف يبقى رئيس والمدير كيف يبقى مدير دائما ك ل م ش ة تعطل المسؤول عنهم ل ل ر ع ي ة كل الصلاحيات التي ل ل أ م ي ر وللرئيس لا ينتظم المجتمع ولا تنتظم أ ي م ؤ س س ة ولا تستقيم ف ص و ر د ه بالرئيس ديالك يرفع عليك صوتك ولا اعطاك عمر تقول لا ولا الهك على جهاله دينا ولا ضربك تضربه ولا سبك تسبك ه لما يمشي يسال ما يمشي وين و إ ذ ي ك لا يتصور ضرب المراه للرجل في أ س ر ة م س ت ق ر ة حين الحديث عن الضرب س أ ذ ك ر ك م ب ق ص ة أ ن رجلا لطم زوجته واشتكت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا القصص يعني قال ل ز ي ا ح ت ت ن ي ه رفقه وضربه تأنزل الرجال ل قوله وتعالى ل ه ا قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم ب م ا أ ن ف ق و ا من أ م و ا ل ه م فقال الله عز وجل عن ح د ي ث ه ارادت أ م ر ا واراد الله أ م ر ا ل أ ن ه في الظاهر البشري كان ي ب و ل ك كذا ضربه فتضربه واضح ان كنت قلت لك ضربه اي جيل ا وليدي على وزره لك لي زوجه وجان زوجك ب ا ض ر ب ه لا تصير تصفيقاتها وللا كنت تبر معاي ما كنت بركه ا ل و ل عزل ك ن تصور معاي الرجل يضرب المراه يمكن تصمم العلاقه زوجها ولكن ما يضرب الرجل يكاد يستحيل تصور م ر ا ص ر ف ك ولا تكون ل ا ب ظ الكاس ولك شيء كلا و ج د مشبك له ولا تعيد للوالي وتعاون عليك ل ح ي و ي ة كيف تقدر تعاون تعيش انت و ي ة ه ذ ه خ ل ق ه ماشيه يمكنش ي ر ج ل دليلك دا ع ن عادي يمكن ي و ا ف ق ا ض ر ب تقليل لا ي س ا ي ح ي ك م د ع و ي ص ب ع لكن ا ل ا غ ل ب ي ة ص ح ي ح ه لا يرضى بها ما يكش و ا ل م ر أ ة خير خاتم و خير البرازله لا تقول لك انا كي يضربني و ما يخليني يضربني ا ل م ر أ ة يضربك يمكن يخلي ضربك يمكن يضربك اياه و يخلي ضربك ما عندهمش غ ف ل ت ك و زرفقاتك و لكي يضربك بزنقه ما عندهم الدليل ا تخرج شيء ا ح ت ر ح لك علاش ا ش ت ر ج ن ا هتخر. اذن لحظه التعبير بالخوف الخوف على ماذا شعر ا ل ز و ج ة والخوف ما شعر الزوج ع ل ي ه م معا ل أ ن ه م ا أ س ا س ا ل أ س ر ة أ س ا س بناء ا ل أ س ر ة بمجرد الخوف تتدخل ا ل م س ت ع ج ل ة إ م ا ب ا ل و ع د او للهجر او للضرب او للصلح والاتفاق واذا ق ل ت ع ل ى الصلح خير ل ا ش خير د ا ي م الله ا ا ل ز و ج في ا ل ق ر آ ن وكذلك في عليه سنة وسلم الرضا صلى الله ي د ع و دائما الوفاق والوئام والاتفاق ك أ ن الخلاف لا خير والفرقة ألف لا خلافة ف ي هذا ا إلا قليلا إذا وصلت أنها لا هذا بالنسبه لنشوز الزوجه ونشوز الزوجي لكن قد يقع النشوز منهما م ا اختار ف ي ن بجوز وكل واحد عز ورسول اسمه ح ت واحد من غير يخدع الله وحتى واحد من غير يستجب الله من عدم الوئام والوفاق والانسجام يحدث؟ قال تعالى وان خفتم شقاق بينهما ر خ ي ب ي ن ذا بعد ا ل ش ي خ ا ق بينهم قال يتخاصموا و ي ت د ا ب ز و ج و ش ويرفعوا روسهم بجوش سواء لم ي ح د ا ل ل ه خ ي س ب ا الله وان خفتم ه ذ ا ل أ و ل ي ا ء ا ل أ م و ر خاف الناس م بره شقاق بينهما ب ج و د له بجوز جوز ا ل ح ب فما الحل فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها إيه يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما دائما كي يدور الكلام عن إ ص ل ا ح التوفيق إيه ي ر ي د إ ص ل ا ح ي و ف ق الله بينهما إ ن الله كان عليما خبيرا اذا بالخوف ل و ل ك إ ذ كان الله عز وجل وجاه المسلمين ونبههم إ ل ى الحرص على ا ل أ س ر ة لدرجه أ ن ه بمجرد الخوف ينبغي أ ن يفعلوا شيئا ي د هل نخاف اليوم نحن على أ س ر ن ا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت هل نعطي ا ل أ س ر ي ن هذه القيم ة التي أ ع ط ا ه ا الله هل نعطي ا ل ع ل ا ق ة بين الزوجين نفس ا ل أ ه م ي ة التي أ ع ط ا ه ا الله لها و أ ع ط ا ه ا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ان ا ل ق ض ي ة عندنا عاديه زوجنا يمكن نتفاق حبنا يمكن ان نتبارض و ق ا ب ل ن ا ي م ك ن أن ت ض ا ب ي ع ن ي ق ا ر ب ن ا ي م ك ن أن ت ب ع العيالات كتير كذا بريد لا يفقه شيئا يمكن ان ن ر س ق ه ش ا د ه ل أ ن الزواج قليل و ا ل م ط ل ق ة قلما يتزوجنا و ا ل ع ر ا م ا ل قلما يتزوجنا وكان ع ز و ف عن الزواج يمكن ان ل ل ي نقول حالا وبينك ر يجبن بينك عقدام محلها و و ي ا ة م و ج و د ة هذا لا ي ف ك ر ش ي ء يجعله ح ق ي ق ة الاسره و ح ق ي ق ة ا ل أ س س التي بنيت عليها من م و د ة و ر ح م ة وميثاق غليظ رجل جاهل شهواني لا يعرف الله ولا يعرف كيف يتزوج وكيف يؤسس أ ص ل اسره وراث بحوال الشوارين ناتي قلوا صلو كيف جعلها ما ه و ولأدنى ل دلال ة سباب يسمح ا بولادها ضربها نفقها عينها مزرق لها العين منعها من نفقها كيدخلها سكرار كيدخلها、محشش. كيدلخها خليها مزرق عريانا اقتروا من من محشش ما、أكثره. والسر في ذلك هو أ ن ه م لا يعرفون الله ل أ ن ا ل ع ل ا ق ة بين الزوجين لا يضبطها البشر لا يضبطها إ ل ا الله إ ذ ا كان الزوجان يعرفان الله ويخشيان الله ويتقيان الله ك ا ن ت ا ل ع ص ر ة في, في أ م ن و أ م ا ن واطمئنان وسكينه واستقرار و إ ل ا فلا القانون ا ل ش ر ا ل ق ا ن و ن اللي هو نرجع إ ل ي ه من الخلاف لكن يزعزموا ل د ا ل ر ه كيعطي الحقوق هذا ك ع الحقوق هذا ك ع ا ل ح ق و ي ع ط ي ا ل ك ن الله كيجماه يحرص سبحانه على ج م ع ه م ا وليس على تفرقهما إ ذ ا قال إ ن يريد إ ص ل ا ح يوفق الله بينهما إ ن الله كان عليما خبيرا هذا غير الخوف عليها و إ ذ ا كتبت انك تخسر ب وجه المحكمه تفاؤل لان أ ن ت ى جيء ب أ ن ه ا ظ ل م ة و ي جيء ب أ ن ك ظلمه و ج و الكشك ي وكل واحد دير محامي ويعلم الله بمحامي غ ي ر و ه ك ي ل ي ق و ل ل ك شيء ن ق و ل ه و ك ي ل ي ق و ل ل ك شيء غيره ويمكن يكون ظ ا ل محامي م اقوى ل ذ ي يدافع عنه أ من محامي مظلوم ويحكم للظالم ز و ج ة كانه أ و زوجه و ا ل ق ا د م ه جفوا له فيه بنت ل حجه يحكمني صاحب الحجه وكذلك ل صلى الله عليه وسلم هو صرح بانه لا يعلم الغيب ه ي ج ي متخاطمان ش ك و ن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ب أ ن يكون احدكم الحان بحاجته من أ خ ي ه و أ ح ك م و ا له فانما إ ن م أقطع له قطعة له م النار ي ل صوبت ك اقطع م وحكمت الحاكم ظالم وعرف وعرف التكذب التلكي لصالح كنت فإنما قطع ل ك ق ط ع ة من النار أدفلت ه ن اذن صليه لا يوم ما هو الخلاف الذي يمكن أ ن ي ح د ث بين الزوجين قلت سابقا ب أ ن خ ل ا ف درجات هناك الخلاف يسير خفيف ه ن ا ك الخلاف الكبير الذي يستعطي حبه ويحتاج إ ل ى تدخل قوي لكن ماذا نستفيد من قوله تعالى و اللات تخافون ف و ذ ه م ومن قوله تعالى و إ ن خفتم شقاق بينهما وقوله تعالى و َ إ ِ ن ِ م ر ََ أ ا ه خافت ََْ من ِْ بعلها ََِْ ن ُ و ز ه ا نستفيد الاول من هنا الوقايه من الخلاف سننتقل الخلاف قبل الوقوع لان الوقايه افضل من العلاج سننتقل ليس حتى يقعد قلبه للحلول الرجل الذكي و ا ل م ر أ ة ا ل ذ ك ي ة يحرصان على الا يقعا في الخلاف وفي الشقاق وفي النزاع هذا و د ك ي ب ا ن ا ل و ق ا ي ة افضل من العلاج كما جاء في هذه الايه و ك م يستفاد منها إ ذ ن ما هي ا ل و س ي ل ة ا ل أ و ل ى ل ل و ق ا ي ة أن عندنا أسرة عندنا ز و ل شاب م ك ن ان ي م ك يكونوا غ ا ل ط ي ن فكريا وثقافيا وتربويا و ي ظ ل و ت ل ق ى مع ش ا ب ة تفهموا خ ط ب ه ع ق د و ا تزولوا د خ ل و ا وثم الزواج يكون ع ن د ي ه م تصورهم بانها تزيد ك الحب حب ن ج م ولقد كانت حبنا جمله ولقد كانت بيننا م و د ة واحده اذن ما غ ن د ر ز الحمد لله ما غ نختلفه ما غ نتنازعه ما غ نتضابره ما غ نتهاجر وما غ ن ت ع ا د ل كي بدك شيء ضريف ماذا ف ه م ز هو وحتى يرضى ماذا فهمه ما كنظل شيء فعليه صوتي ما ك ا ن ض د ر ش ينهر ء فيه ما ك ا ن ض د ر ش يطلعله ء ي الدم مني ما ك ا ن ض د ر ش يتعطل عليه ما نقدرش يتصل له الطلب وما يجيبوليش العماده ذات الحب دياله هي ا ل أ ف ل ا م ا ل م ص ر ي ة والمكسيكيات ي د ق ي ق و ا في ا ل أ ف ل ا م وهذه ا ل ح ي ا ة و ي ج ي ب و كذوب شراي مصور ر ا م ح ا ص ر ي ن ه م في واحد البيت ومصورينهم الكاميرا وحتى لو ف ع ل ه ا صوت ولضيع العلاقه يقول له عوض الخطا وكيفيه الغيب التالي لماذا ي ج ي ان تتزوج عن الحب والموده والرحمه والسمنه على العسل و خ ر ا للغيب في الاصل كيفيه السمنه ن وليت ح على ا ل ك س ل و ا ي ك تزوج من ك ن يقلب على هذا الافلام ي ي ش ا أ ف ل ولكن ذ ي ق ي م بشراء ا ل أ ف ل ا م ما ك ي فلا يشاهد و ق ع ك يقوم ف ا ش ي ي ق د ر ا ء الافلام فلا يقوم ا بشراء ي ي ق د و الافلام تنسك شيء عسى ا فلا يقوم لا بشراء ا ل ا ب و ف ل ل ق و م و ا ك يحبني يخلي الناس بخاطري حتى العشره وزياد ا ش ي ع ل ا ه ذ ي هي ا ل م ح ب ة ا في الحلقها لما يجيب الطماش مثلا صبح فيها ل ر و ح ما انطيب له لا غدا ء ولا واد فبدئنا ما خ د م ه ش خليلي ل خدمه هاتتكلم على مشكل خدمه جاب الطماش قالي ن اشتري فالغداء ما ط ي ر علاش صبحت ما ف ي ه ما يطير شو وكذلك ما عليك؟ ودي المحبة تقول له. ما تقول لي حشو ما عليك هاذي ش شيخ غ ي طيبتك لي ما ما وعيب عليك دو قد قول عليك اقول واشغانا سير عايزة ه ا ء كنا نقول ا هي ا كنا و ب ن ا او ا في ل ق ا و وفي ي ل م ل ب ا ا ن ت كذ خلص ل ع ي ه ا ه ذ الرايب هذه الافولو ه ذ الكريمه ه ه الملفاي ه ذ البغرير ه ذ التريد ة ه الحرشه هذه الاشكلاط هذه ا ل ز ب ع زياده هذه العاصي هذه البانانيه ه ا ل ل ا ب و ذ ا ل ز ر ا ت ه ذ ا ل ز ا ن هذه ا س ر ع ا ت هذه ا ل ز ع ا ت ه ا س ز ر ع ا ت هذه الزرعات ق د ه ا ل ز ر ا ت ن ا ل ز ر ع و ت هذه الزرعات هذه الزرعات هذه الزرعات هذه ا ل ز ر ب ا ت ه ذ الزرعات ه ذ ل يعني هذه غ ي ر حصه لا تتنازل او مكافئه تبادلون ل المسلمين ل المسلمين ا ي م يكن يمشي معهم ا البناء او القهوه او السينماء او الشاطئ او ا م س ب ح او ا ي خ ط ب ه ويفضلهم تبقى ف ض ا ر م تجي عند ا ل ض د ر ب و ي أ س س ه و ي ا ل ع ل ا ق ة بعد الزواج ا لا ي يمشي ع ل ي ه ك و ي ب د و به وراى غ ا ل ب هذا الخطاب اللي ي ك و ن مطورين الخطبه و غ ا د ي ي ن ماشئين شايلها ل ح ل و ة و ا ل ز ر ي ة والنوز الكوكا و ا ل ب س ت ا ش والقرقاع وعمومه ش لا ل م و وسخوذ من الخطبه وهذه مثلا م د ي ز و ج ة غير م خ ط و ب ة بدل اضخك و غ ا د ئ ي كاتشلخسيه مغيز مغيز هذه مغيز هذه هو ق ب ل م ا ي تقول بغيض هذه كان يدري ل ه علاش ي خ ا و إ ن خاف خاطب من مخطوبته أ ن تفلت منه يشتري لها ما تشاء قبل ان تسالها علاش ل أ ن الحب يعمي كي ع م ي و كي يكون ح ب منيع الخاوي ليس لديه اسر حب عذري ديال الشباب ا ل م ر ا ي ق ي ن يعني كان حبالي ا ن ا زوينه ا ف ي ا ل ش ي ه ا كان حبالي انني ب ز ي ا رغبه ج ن س ي ة صاف هالشي ه ا ش ي كي لما وداوا ا ر غ ذ ا خصنا إ خ و ا ن ي ن ت ا ق و الخلاف ا قبل وقوعه إ ذ ا من وسائل هذه الوقايه ر ع ا ي ة حقوق ا ل ص ح ب ة ا ك ل و ن ا على حقوق الزوج وحقوق الزوج ا ل س ا ب ق الحقوق ديال ص ح ب ه والزواج سترها ع رائع حقوقها و ي ت ر عليك ح ق و ق وبهذا تكون تكونا قد احتضتما ل أ س ر ت ك م وقد خ ف ت م عليها وجعلتم الوقايه احسن من عيشكم ا ل و س ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة هي التسامح وغض الطرف عن العيوب ا ل ص غ ي ر ة العيوب ا ل ص غ ي ر ة ت ف ض ل منا كاملين انت تزوجها لا تزوجها تقصحك بالها وتختلفها و إ ل ا لكم ت ت خ ل ذ ه م ن ل و ا طبعا احيان راسك كيف ت خ ل ف معك ا ن س مقلدك راسك تختلف معه و ي ف تختلف معه و ف ل ف م ع فما بالك ب ا ل ز و ج ة ج ا ي من أ س ر ة غ ر ي ب ة وهي بنت وانت ابن هي شابه وانت شاب أ ن ت ذ ك ر و هي أ ن ث ى وليست ذكر وليس كالانثى ويمر ب ي ا ت ر ب ي ة و ن ت ر ب ي ة وهي في بئه ونتفئه وهي في ا س ر ة و ن ت ف أسرة و يتقافه ونتتقافه اراهما تستطيع اليها وتغطي الطرف عن ع هفواتك وزلاتك ا ل خ ف ي ف ة و إ ل ا فلا يستقم ي لكما حال ولا تعيشان ي أ ب د ا في و آ ا م وانسجام ل أ ن الشعرك يقول إ ذ ا كنت في كل ا ل أ م و ر معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه إ ذ ا كنت في كل عبد افقى تلوم اي اذا وضعت النار كانت ص د ي ق لي ت ل و م و اصلا تزوجها وتقنعك ا ل و س ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة في ق ض ي ة الاحتياط هي اليقظه الوعي و المبكر ب ا ل أ ع ر ا ض ا ل أ و ل ى للخلاف غير يبدع وتقوم ح س تسكت بخلاف يبدع لإنظام نتابع وتدسفرط غير و ل م ق ا و م ة هذا الخلاف الذي يدب داخل ا ل أ س ر ة وتغرق ا ل أ ب و ا ب التي ت أ ت ي ك منها الريح فتستريح لما ي ب د أ يدب الخلاف ل ل أ س ر ة بينك وبين ا ل ز و ج ة وحس بالنشود متى ولا هي اول شيء ت ب ح ث ف ي ه هو السبب من جناب الصباح من دخلك من أ ب ادفتنا من اين هبت عنا علينا هذه الريح يا اما هتكون جات من امها و ل او منبها ل ا من أمك و ل اخواتها من من أباك ولا ت ك وأخوتك او من الجيران أ و من صديقاتها أ و من أ ص د ق ا ئ ك تقلب منين و إ ذ ا فهمت و عفت ر تشدق ل ب بخير ي ر ما الذي مكرون الشغل جد من البارحه الى اليوم او من الصباح الى المساء ماذا حصل ما الذي أ ت ا ن ا و إ ل ى أ ي ن ذهبت م ا الذي زارنا ومن زرت هل خرجتي ا أ و لم تخرجي ما هي البرامج التي ر أ ي ت ه ا في اتفاق تتكبر ب دائما خ ر ب كشمل هي ن ا م ج ب ر ن ا م فيلم ج ص ر ح ي ة مسلسل عربي أ و فرنسي أ و انجليزي يشوه ا لك مره ولا يشوه لك نتاع ا ل م ر ة أو فيلم جنسي أ و فيلم لا اخلاقي ي ش ت لك شمل وانت معه شي ن منين إ ذ ا ا ل م ص ع ف السبب يبطل و ا ل ع ا ج ا وتستطيع أ ن تغلق ذلك الباب ط ا ف ظهر ت السباب بطل ا ل ع ج ب أ غ ل ق ذلك الباب ويرتاح الالو ا ل أ ح ب ا ب شو ما يعني ياخي الجغيم ر ة ع ن د ه ا و ت و ل ا ل م ر ك بشي ق ص ر من د خ ل ل ق ا م كارما د خ ل ن ي ز و د ج ن ي وعاودك صعب ف القهوه كيسرى ولا في الجامع ولا في الطريق و د خ ل ن ي ز و د ج ن ي شعري ا على زوجتي ق ا ل ك عاودك على زوجتي انا زوجتي كاتمضمر ن ع ى الصباح وكاتصلي وكاتقوم شراك عتق ب ا ل ف ج ر وكاتقاش عادي ا ل ق ر آ ن وكاتطيب لي الفطور هذا القهوه ة ذ ا الحليب هذا ساي وبغريروا ل ح ر ص ا ت كليم السمنه وعسلت كم كثير غ ل ي ل و ج ي ب ه م لي ع فالخطبه ك ا ل أ ي ر لم ثالث ا أو لفجر ص تخطب ي ر ف يقول يوجد لا أ ا أو ل الخطبة س ه و ل ة دنتلك ج م ي ل ة طويله ولا قصيره بيضه ولا ك ح ل ا أ ولا زرقه يبقى الله س ف ا وما حاجة فلانا والسلم موافق ن سميت موافق ي ع و د ا ن ي مرحبا مو طاف ايييه م على لا لا ما نقوله الله سوى د تكدير ا ل ع ي أيه ع لان ى ل ا ل ع ي ن ل ا ما ن ق و ل ه ا ل ل ه يهودي خلف ذيلها س م ي ت ه سميه ا ب ا ه سميه امه ا ل ع س ر ة ش ك د ي ر قاري أ م ي شفار قمار فقيه مهندس طبيب حشيشي يعني يعني مخدرات مهرر تختصروا تختصروا اذا م ا ع ر ف ت و ا ت ت ك و ر و وراح تذكر صلاه ابنك وراح يوقع الشقاق والنزاع والفراق و ربما البنيه وتشتيت شمل ثم ا لاختلافي في ا ل ح ي ا ة المذاهب الفكريه و ا ل س ي ا س ي ة وكذلك يحتل الفراق ا ل ر ي ا ض ي ة افكار هيك هي ن ن س و هيك ل ي تتلقى معها في الخطبه ومع والديها ح ا ض ر ي ن وتناقشه ما رايك في كذا وموقفك من كذا وهي سولف موقفك من كذا وموقفك من كذا و إ ذ ا استحيط أ ن ت س أ ل ك ف ل ت أ م ر اباها أ و أ خ ا ه ا ان ي س أ ل ك و أ ن يناقشك في الامور و ل ا تدير التاليه ا ا يالوفاق ويالمعارضة والعكس هالانتخاب أتكون فستدفزن في شيء حيث يطلع قسم ا ا صوتي ل اللون ى ك م المايك ل ن كذا رأي ب صوتي على اللون زيان ل كادا عينك ك ك ولا صيف لان ل ت ت خ ا ب على صوت ضد ض ي وهو صوتي ر على اللون ما كده كي ص ت ع كادا ل <تصفيق> كده ولكن ع ن د ي ا ل ل ي ت و ل ي م عن الضربه ف ا ح ت ت ج د ه ب فانت تجدها د ا ن ت تجدها فانت تجدها ل م غ ف ن ت تجدها فانت تجدها فانت ا ج د ه ا ل ي د ه تجدها فانت تجدها ف ا ن ا ت ج ن ز م فانت ت ج د ه ز فانت تجدها فانت تجدها فانت تجدها الله تعالى يذكلم كذلك جاهل بالحقوق والواجبات كيف منهما أو من ما عارفش حقوق الواجبات اللي عليك ل ستكون سبب ا ا خ واضح وجالي ي أرد ب كنا أتقل ل ا د ر تقول تقول هو لا لك لا ريادي دي هي منه حقشي تقول لا او هي عاوزتين تطلب ه انت بشي امر تقول كثيدي لها ر ل أ حريات ة من ر امراه ه انا ما ا اهم الاسباب من اللي بغاية ت ز و ج يقرأ حقوق ا ل واللي ز تزوج و ج بغاية ق ر أ حقوق ا ل ندل العكس الرجل يقلب ز تزوج و و ج حتى ح بغاية على ق ه و ل م الافراط ب ع ل في الغيره من الطرفين أ و من أ ح د ه م ا إ ذ ا مشين كان هو ك ي غير من عليها ك ت م القانون هاي هرس ا ل ع ل ق ة ولكا تغير عليه هي ك ت م القانون كاين افراد هاي هرس ا ل ع ل ق ة ف ي ن مشيت ف ي ن جيت ماكتبتلك ع ن اللي كانت معك س شراكه عند كندا ه ا تليفون فيه شيمرار ف ي شي ن نار عيطلك شيمرار ميتها فلانا لا تخدمها معه ولا ل م د ي ر ه و ل ل م د ي ر ه اذن هو عدتني و حط عليها ف ي ن م ش ي ت ي اين جيتي ما عم ن ك ل م ت ش كل كلمه ما عم ن تكلمتش كل عيطلك م عيطلك خوها في التليفون كنت تسلم عليها شكوها ك ن كنت كلمه اخويا لا ش يخوك ما شاء صدقك انا قام صدقك ولكن ا يرخوا أدربوا رواحي ي د الله هناك ل ي ي ت ك ل من لماذا؟ يحتاج و تكلم الى ص و وهو ت يتثنت مكان م ن كنت ق د ر أباريس أباريس و لفق يعيدش ا ل و ا ا ح د كده ز م ر ا الأباريس ء لفق وللأكس يتثنت و ر د و بالكم بعض ا ل أ ح ي ا ن كتعيط عليك شي فاتحه ت له ل ه ا ف م ل أولا واش قار ا ن ت و فاتحه يا كادانا أحبك كادافي ل العلاقات ا ا فتساك ق بي وكيف ي شئت ك رجب اللي كنت فاتحه ا ف في تعيض في المرات الدار فلان ما أو واش كنت كنت بغاها س فقال له و ل ا ت ر ي ة ش ك ن تكون عاطفه او شقيقه او كارثه اذن ا س ت ق ر ي ن و ف زوجته ق ش ي فزيقة ف ز من شتريكش عبلي من لا ت ي ش اعرف ي ي ش وش م ا ع ا ت ر ي ل ان ت ك أ ن انا يدوجته لا أ ي زوجته لا أ ن ا كيتك <تكيل> فقال ي و ي ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ا ها ه أ ن ا مزوج ا ه ي ها ها ل ا ها ل ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه ت ها ها ها ها ها ها ها ه ت ها ا بركه م ا ل د خ ا ت قول ا ح ق ي ق ه يا قربينات ا ن ع ا ه د الله ما ت ز و ج ي عليا و ل يدركك ادرس معك ما مع عصيتك أ م ر ق ب ل لك الدراري سبنالك وطيب ا لك عشق ويتزوج ا اني شحرم ا عليك و ت ف ق ك تبكي و د ي ن ك العذاب وانتك تحرق بالله أ ق س م لك يمينا و قالوا هاه يرجى ا الاحيان عليكم شكون لي ثق فيكم و ا ليش ا ا ه لا ت فيها ن و ي ت رأى معك تمشي غيب نديل را. ردو باركم من دابه ع من مرسكرة يمكن صح ل ع ل ي ه ا كي ق و ل مالوكك يكتب د خ ل ولا كي يدخل في ستة ي يدخل س ة و عليها مرة ما في, في, في المناسبه ع ي أو في م ن ة وين على ي الكذاب ه ذ ك ر ا ل ض ب او شي منافق شي مجرم شيطان بشري و ل ك ن ي ا ل ك ت ن ي انك ت خ ب ر ي انك ت ن ي انك تخبرني انك تخبرني انك تخبرني انك ت انك ت خ ب ي انك ت د ب ر ن ي انك ت خ ب ر ي انك ت ي انك ت خ ب ر ن انك تخبرني انك ت خ ر ي انك ت ن ي انك تخبرني انك ت خ ب ر ن انك تخبرني ا ي ك تخبرني ن ك تخبرني ا ن تخبرني انك تخبرني ا ن ش ت خ ب ر ي ا ن ي انك ت خ ي ا ر ن ي انك ي انك ت ن ي ك ي انك ت ي انك ت ا ن ي انك ر ا ط و ي ل والزرق و ف ي ه البدر ل كانوا ل ي ل ع ا ئ ل ة ما و ه ا ما و ي ز م ق ا ن ت ويزرقون و ي كذا و ك ذ ا و ك ذ ا ي ز ر ا و ن و ي ز ر ق و ا ويزرقون ويزرقون و ي ز ف ق و ن ي و ي ا ر ق و ن ويزرقون ويزرقون ويزرقون و ي ز ر د و ا بالكم ن و ي ا ط ز ر ل ج ن كثيرا و ش ي ا ط ي ا ل إ ن س ك ت ا ر ويمكن ي ش ت ل ك ش م ل في ا ل أ س ر ه غير أ ب س ط ا ل أ م و ر بهذه الوسائل ا ل ت ق ن ي ة ا ل ج د ي د ة المستعمله ا ذ ا ثم كذلك من ا ل أ س ب ا ب أ ن ا ن ي ة أ ح د الزوجين أ و كلاهما وعد يمكن يحب رسوسهم القالب هو ولا هي ثم كذلك عدم إ ش ب ا ع ا ل غ ر ي د ة ا ل ج ن س ي ة أ و العجز الجنسي اما سمح فيها و إ م ا عنده عجز جنسي ما كيف بلاش شغل ا ل ج ن س ي ة ولا تلقى خايف من الله خايف قايم من كذلك ي تريد الله الزور برور جنسي ما مشكله العقارب أم امه و أ ب و ه و إ خ و ا ن ه واخواته أ و عائلتها وغالبا ما يكون من ع ا ئ ل ة الزوج و س أ خ ص ص إ ن شاء الله الكلام او الحديث لهذا ا ل أ م ر ل أ ن ه كثير عندنا ثم نشوز الزوجه فاتكلمنا عليه ثم نشوز الزوج وهو العصيان أ و الظلم والتعدي ثم العجله في اتخاذ المواقف هو و ل ا ي ه ثم ا ل ك ر ا ه ي ة والبغض إ م ا من الزوج أ و من ا ل ز و ج ة كيف يمكن أ م ر ما عندك ك ي ر دخل ولا اراده انت كنت كاتحبها و ما تقدر كاتحبها والله هي كنت كاتحبك و ما تقدر كاتحبك كي يكون سبب الخلاف و سبب ا ل ف ر ق ي م ك ان يؤدي هذا إ ل ى الطلق قد حدث هذا إ ذ ا هذه أ ه م ا ل أ س ب ا ب إ ن شاء الله في ا ل ح ل ق ة ا ل م ق ب ل ة نقف على أ ه م ه ا و ك ي ف ي ة حلولها و الخروج منها انطلاقا من كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن قبل الختام فلنتقي الله ل أ ز و ا ج ن ا وليتقي الله الزوجات ل أ ز و ا ج ه ن ف إ ن الله قد ربط بينهما بميثاق غليظ وبنيه ا ل أ س ر ة على كتاب الله و س ن ة رسوله ليحرصوا عليها ويحافظ عليها على وحدتها وقوتها وعلى دفئها وحنانها وعطفها ورحمتها ووئامها و ا ن ت ج ا م ه ا حتى يجمع الله شملنا ويوحد كلمتنا ويرص صفوفنا ويعزنا وينصرنا على أ ع د ا ئ ن ا و أ ع د ا ئ ه إ ن ه على ما يشاء قدير و ب ا ل إ ج ا ب ة جدير ا ل ل ه مع ولك تحيات م تسجيلات ل ح م د إذا ر ي الوصال على إليك حمدنا هاتف رقم صفر اربعه وستون ثلاثه عشر سبعون سته وخمسون علما ب أ ن جميع ا ل ف ق و ق محفوظه والسلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته